ان لم تكن انت يا مولاي منقذي وبحبل من اعتصم انقطعت حبلك عني اما ان لي ان استحي من ربي اما ان لي ان ابكي على خطيئتي اما ان لهذا القلب الجافي ان يخضع اما ان لهذه النفس ان تخشع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 وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وانت العفو والغفور سبحانك اللهم سبحانك اللهم لا تعاجني بعقوبتك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 سبحان الذي أنطق المخلوقات بتسبيحه فسبحانك اللهم سبحانك ابدا ابدا سبحانك اللهم اجعلني ممن اجتهد في عمارة قلبي بأنوارك وأخلص في سره وعلنه بمراقبتك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 واعتق يا رب رقاب عبادك الموحدين المتقين المتعرضه لعتقك المتشوقه لعفوك ولا تجمعن يا رب بيني وبين من حل عليهم غضبك فحق عليهم كلمه العذاب ولا تجعلني يا مولاي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 اللهم انشر على عبادك المسلمين المؤمنين الموحدين في كل حال رايات نصرك نعلي بها دينك ونعمل بشرعك ونحكم كتابك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Ach, het is Het is een mooie dag. Het is is een صفوفكم وسد الخلل أتم الصف الاول فالاول الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بامامهم فمن أُوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا وان كَادُوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لِتَفْتَرِي علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد ثم لا تجد لك علينا نصيرا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 سُنَّةَ من قد أَرْسَلْنَا قبلك مِن رسلنا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ومن الليل فتهجد به نافله لك نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق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 ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص لا يمكن ان يكونوا من رب <تصفيق>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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وَمَا أُوتِيْتُم من الْعِلْمِ إلَّا قَلِيلًا ولئن شئنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أُوحِيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لا لَا تَجِدُ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إلا رَحْمَةً من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن جتمعت الإنس والجن على أي يأتوا على أي يأتوا بمثل هذا القرآن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 يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَكُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خوف عليهم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 للذين أَحْسَنُوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إِنَّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إِيمَانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في القف.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 إنما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ولكن اللَّهَ يَجْتَبِي من رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّكُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ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 والله بما يعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق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 قبلي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي كُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ قُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ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 لا في اموالكم وانفسكم ولا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاق الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُ النَّهْوَ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَضُوهُ لِهِمْ وَشَتَرُوا بِهِ ثمنا قليلا فبئس ما يشترون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 الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً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 أو أنسى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا جنات, جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من والله عنده حسن الثواب لا يغرنك